يا أَُّهَ الَّينَ آممَنُ إذَا تَدَيَتُم بِذَييد إذَا تَدَيَتُم بِذَيْنٍ إلَى أَجَلِم مُسًََّا ثَكتُبُه وَالْيَكتُبُ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 فَإِلَّمْ يكُونَ رَج لَْنِ فَرَجُلُ وَم رَأتَان مِ تَرضُونَ مِنَ السّهَدَا فَرَجُلُ وَم رَأتَانِ مِ تَرضَونَ مِنَُّهَدَائِ أَن تَضِلَّ إشْدَهُ مَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم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 wa la yudarr wa katib wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusooqum والله بكل شيء عليم